الذكر قبل الوضوء يقول بسم الله الذكر بعد الفراغ من الوضوء يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك